mithlukum li rasulillahi antasibu laitalmulukalaha min jaddikum nasabu man mithlukum li rasulillahi man mithlukum li rasulillahi مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك آه آه آه آه ليت الملوك له من جدكم نسب ما للسلطين السلام الدين حساب بجانبكم هذا هذا هو الشرف المعروف والحساب ساداتنا الغر من أبناء فاطمتين توبة كان للزهراء أن تسيب من نسل فاطمة النعيم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرفًا.